شبكة الطريق إلى الله تقدم لكم هذه المادة احد الدعاه كان في جوله من الجولات اتكلم وقف مع شاب من الشباب البعيد جدا عن ربنا اقنعه انه يدخل يصلي معاه في الجامع دخل الشاب يصلي الداعيه ما هوش فاهم الخمور والمخدرات والروائح بتاعتها شاب اول ما دخل الجامع كل الناس اللي في الجامع اتجننت ريحه الخمر طلع من بقه ماليه الجامع الناس طلعت على الشاب عايزة تطرده بره الجامع انت ايه اللي مدخلك وانت شارب خمر ازاي قال له اطلع بره الشاب عمل موقف غريب جدا وقف مكانه وصمم قال لهم هو بيتكم ربنا. انا يمكن حد يطردني من بيت ربنا. الراجل الداعية اللي دخل الشاب صعب عليه الشاب بدأ يدافع عنه. ما حدش يقرب منه. الناس لما لقت ال ال الاسرار ده سكتت اقيم لصلاة المغرب. جي الشاب يصلي قال للداعية انا معرفش اتوضى. راح الداعية وضاه ولحقوا الراكع الاولى. واقفوا يصلوا مع بعض يا جماعة. واقفوا يصلوا الصلاة. الراكع الاولى. الشاب سجد ما... ما طلعش من السجود والمسجد كله قام الناس كلها توقعت شاب مخمور اي حاجه ممكن تطلع من واحد مخمور ورائته وريحه الخمر لسه لسه جاي ريحه الخمر فوقه. الناس في بقه الناس مسجد كله خلص صلاه والشاب لسه ساجد الداعيه بعد الصلاه بيهز الشاب لامات مات وهو ساجد مات في اللحظه اللي رجع فيها لربنا مات في اللحظة اللي فتح صفحة دي دفئة مع ربنا وقف الدعاية يصرخ في الناس اللي في المسجد كلهم يقول لهم حد فيكو يعرف يموت الموتة دي حد فيكو يقدر يموت الموتة دي وانت تقدر تموت كده وانتي تقدر تموت كده احد الفتيات يعني يوم الفرح بتاعها فالكوافيرة المفروض تجيلها العصر الكوافيرة اتأخرت عليها جات بعد العصر فترة فعما بدأت تجاهز البنت المغرب الدن وبعد كده لسه قدامها فتره البنت قاعده ساكته والباب ياكلها على صلاه المغرب العشاء لسه عليها دقايق البنت قالت لا انا لازم اقوم اتوضى اصلي الكل قالت اتجننتي تتوضى يعني ايه تحطي المايه على المكياج اللي على وشك وتحطي المايه على شعرك بعد ما اتعمل بالكفر انت تبوظي كل اللي احنا عملناها البنت قالت انا ما اضيع صلاه المغرب الفتاوى المعلبه بردك تشتغل صلي مغرب وعشاء جمع تأخير في هذا الوقت سبحان الله العظيم يعني البنت بنتكلم عن عاطفتها الدينيه يا جماعه بنتكلم على العاطفة بتاعتها المنت مش قادرة تتخالي ان الصلاة تخرج عن وقتها ووحدة تقولها طب اتيممي صممت قامت توضت صلة المغرب وهي بتصلي بعد ما خلصت الثلاث ركعات وهي في التشاهد بعد ما شاهدت ألا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عايزة تسلم ماتت ناتت وهي بتصلي ناتت بفستان الفرح كأنها ستزفه ولكن في الجنة بإذن الله سبحانه وتعالى حسن الخاتمة دي فرح يعني خاتبة هذه البنت بتقولك اوعى تتبطأي عن عمل صالح بتقولك اوعى تتبطأ عن عمل صالح ممكن العمل ده يبقى سر سعادة حياتك ممكن العمل ده هو اللي يختملك بايه بدب قادر تعمل عمل صالح اعمله ممكن تكون طبط الميزان